بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلات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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربك ما تكلبان ولو الجواد المنشأت في المحرك الأعلام فبأي آل ربك ما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكلبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب. على جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكدن بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آل آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آل آل ربك تكذبان ذوات أفناء فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكلبان متكيئين على فروش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دال فبأي آلاء ربك ما تكلبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن الناس قبلهم ولا جن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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكلبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكلبان محور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان